وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث اثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه ح ك م ا وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت 「今日は私のこ لقد همت به وهم بها لولا الراى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السور إ موسوعه ا ل ن ا ا ل م س ي للعلوم س ت ب الاسلاميه ب ب و ق ص قالت <تصفيق> شهد شاهد من أ ه ل ه ا إ ن كان قميص قدم ن قبل فصدقت وهو من وان كان قميصه قد من دبر ف ك ذ ب ت وهو من الصادقين قالوا ان كيد كن عظيما يوسف أ ع ر ض عن هذا واستغفر لذنبك إ ن ك كنت من ا ل خ ا س